شبكه مزامير الداود تقدم الى وسيدنا ومولانا يا مجيبا لمن دعا يا قريب من من لاجا يا الله يا الله نسالك يا قوي انتصل لأقواننا في فورما وفي جميع بلاد المسلمين وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل بأحب أسمائك إليك أن تسقط نظام الفاسدين هوتك وعزتك يا ذا جلال والإكرام لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يرد أمرك ولا إله غيرك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل